بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و ن سيئات اعمالنا من ي ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إ ل ه الا الله وحده لا شريك له أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الذي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ضلاله ة قاعدة لا دلنا مع ق ف ا ل أ و ل و ي ا ت ا ل ق ا البداء ا ع د ة ل أ ه م الأهم مر وقد م ع ن ا جملة مسائل القاعدة تخص هذه ووقفنا عند الحديث عن مسائل ترجع إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة و ب د أ ن ا ب أ و ل هذه المسائل أ و أ و ل هذه الحالات حالة في ح ا ل ة المصالح والمفاسد وذكرنا في خصوص هذا والدليل هذا لكم كلاماً العلم بإهد في من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فكثيرا ما تراعى ا ل م ص ل ح ة لتقديم شيء على آ خ ر و ت أ خ ي ر شيء و ي ع ن ي تقديم الشيء الاخر وذكرنا مثله ومثالا على ذلك فيما في الفتن يقصوا زمن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خاصة إلى فيما يتعلق ببعض الاحكام التي ا س ت غ ر ب ه ا كثير من الناس فذكرنا على أ ن ه في زمن الفتن يكثر الجهل ويقل العلم ب ي ن هناك امر ا م ر في المسجد ا ل م س ج د والمسجد والمسجد ا ل م ا ل م س ج د و ا م س ج د و ا ل م ه ج د والمسجد و ا ل م والمسجد والمسجد والمسجد ا ل م س ج ا م ا ل م س ج د و ا م س ا ل م س ج د و ا ل م س د والمسجد والمسجد ا ل م س ج ا ل م س ج د والمسجد و ا ل م س م د والمسجد و ا ل م ك ج د والمسجد والمسجد ا ل م س ج د والمسجد و ا ل م د و ا ل م س د و ا ل ى أن ا ل إ ن س ج د والمسجد ي ا ل م س ج د ل م س د والمسجد و ا ل م ا ا ل ح ك م ا ل ذ ي ص ا ر غ ر ي ب ا ينبغي أن ي م ه ج د بين ي د ي يعني بيانه لهذا الحكم م ق د م ة ثم بعد ذلك يذكر ع ن ي ي هذا الحكم ويبينه للناس وذكرنا لكم كذلك كلام ذ ك ا ل ش ي ك ا ن ي رحمه الله تعالى ويذكر في عموم هذا ق ض ي ة التدرج كذلك ذكرنا لكم, كلاماً العلم في خصوص هذه المسألة لكم كلام ا بهذه ل ل ع من ا كلام لكم من عاشور في آخرين من, من أهل العلم وقفت ا ر أ ي ف ا الشيخ ابن مال و ى بقفت على كلام فتوى للشيخ ح ما ل ل عليه ه يعني تخص مر ا م معنا من ق ض ي ة التدرج و ق ض ي ة يعني ا ل ب د ا ء ب ا ل أ ه م ا ل أ ه م فيما ي ق ص الدعوه و أ ح ب ب ت أ ن أ ن ق ل لكم كلاما للشيخ و أ ن ا أ ص ل ا ما تعمد يعني ذكر كلام العلماء من المعاصرين يعني لا أ ت ع م د ذكر ك ل ا م ه والا كلامهم في هذا ا ل كثير جدا أ ن ا دائما يعني في مثل هذه المواضيع أ ت ع م د ذكر كلام من تقدم من أهل المعاصرين ع ل وإلا كما قلت كلام كما هذا يعني كثير جدا في كتبهم وفي أ ش ر ط ت ه م لكن أ ن ا أ ق ر أ هكذا ووقفت على هذه الفتوى اعجبتني كثيرا فتخص يعني هذا معه الذي الموضوع مر والفتوى في فتاوى ومقاله الشيخ رحمه الله عليه سئلة لعلامة الإمام الشيخ وسلم ع ل المبادر عليها رحمه الله كما في فتاوى الشيخ في نص ؤ ا على ذلك ل ت بعض السنن والمستحبات أ م ا م بعض الناس ي ت أ ل ف ه م حتى يتمكن ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم او يترك ا ل إ ن ك ا ر عليهم في بعض المكروهات حتى ي ت أ ل ف ه م فما ر أ ي سماحته فالسائل يقيد ع ا ل م س أ ل ه المستحبات امام المكروهات ا ل آ ن اسمعوا جواب الشيخ رحمه ة ا ل ل عليه يقول رحمة الله عليه ونور الله ق و ر ه قال ليس ا ل أ م ر خاص ا ب ا ل م ك ر ه ه بل حتى بعض المعاصي يتركها مثل إ ن س ا ن يتعاطى أ ش ي ا ء دون أ ش ي ا ء ف إ ن ه ي ب د أ ب ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م مثل إ ن س ا ن لا يصلي وهو عاق لوالديه او متهم بالخمط او بشر ه او بشيء اخر من المعاصي فعلى الناصح ان يبدا ب ا ل ص ل ا ة ويوضح له ع ظ م ة مكانتها وان تركها كفر فاذا صلى أ ن ك ر عليه ا ل ن ا ص ف المنكرات ا ل أ خ ر ى إ ذ ا ر أ ى ا ل م ص ل ح ة في ذلك سببوا لكلام الشيخ تشوفه الله يعلم القيود التي في فتوى الشيخ غدا من فقهه رحمه الله فاذا صلى أ ن ك ر عليه بعد ذلك المنكر ف إ ذ ا صلى أ ن ك ر عليه الناصح ا ل م ن ك ر ا ت ا ل أ خ ر ى إ ذ ا راى ا ل م ص ل ح ة في ذلك بمعنى قد يؤخر الانكار تصور لم تذهب للمصلحه قد ي ؤ ث ر الانكار قال إ ذ ا راى ا ل م ص ل ح ة في ذلك و إ ن ر أ ى أ ن انكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود هذا فق اخر احيانا قد يكون ش خ ص ي عنده منكرات ك ث ي ر ة شيخ يذكر أ ن ك إ ذ ا انكرت عليه كل هذه المنكرات التي تلبس بها فترى أو يرى هذا المنكر أ ن المقصود لا يتحقق ما تذكر هذا كلام نفسه كلام شيخ اسلام ل زينه مجموع جل وعلا قال إ ن رأى أن انكر الجميع عليه لا يؤثر في المقصود ورجع أ ن يهديه الله في الجميع فلا باس يعني إ ذ ا رجع أ ن يهديه الله إ ل ى جميع ه يعني عكس هذه ا ل أ م و ر فلا باس شيء ا س م شيئا ء وقد لا يبدو يعني جميع ما تلبس بها و ر ج ع أ ن يهديه الله في الجميع فلا بس بذلك لقول الله سبحانه فاتقوا الله مستقبلا ما ع ل ا ق ة ا ل آ ي ة بما يقول الشرك لو اتيت لكم بكلام الشرك ل الاسلام م ا ش ي ا ل ز ي ن ي رحمه الله يذكر في جموع الختام على أنه قد يكون بعض الناس بعض الناس، ايمانهم ل ن ا س ضعيف وقد ت ن ب س و ا بكثير من المنكرات فإن، فالانكار إ ن ك ر عليهم إ ان تنكر عليهم كل هذه المنكرات قد لا يستطيع العبد تركها الواجب إ ذ ا لم يستطع العبد فعله يسقط عليهم يسقط. بعد ذلك الأنشف لا بدين يرحلون هذا نفسه كلام ا ل ش ي خ إ ذ ا قضيه ا ل د ع و ة والبيان ما يعني يتصدر لها من هبه و ج ب ه ا ل أ م ر ليس كذلك لا لا فقه وعلم د ع و ة ل أ ن المقصود أ ن تهدي الناس إ ل ى الخير تجرهم إ ل ى الخير يشترى ا ل أ م ر إ ل ى إن وفقه اذن قال الشيخ و ر ج ى أ ن يهديه الله في الجميع فلا ب أ س بذلك لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ل ل إ س ل ا م وترك الشرك قبل إ ن ك ا ر المنكرات التي هم عليها مما دون الشرك هذا كلامه الله بالمكروهات يطرفها فإنه كلام الشيء قارك الأمر خاصا المعاط ليس بل حتى بعض أشياء دون أشياء وعيد يطعط يبدأ الأولوية دون بعض عليه صلى حتى أفتق فلا الإنسان ي ب د أ ب ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م مثل إ ن س ا ن لا يصلي هو عاقل لوالديه او متهم بالخمر أ و بشيء آ خ ر من المعاصي فعلى الناصح أ ن ي ب د أ ب ا ل ص ل ا ة ويوضح له ع ظ م ة مكانتها و أ ن تركها كبر فاذا عليه أخرى إذا راى ا ل م ص ل ح ة في ذلك و إ ن ر أ ى أ أن ن انكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود وردا ان يهديه الله في الجميع فلا باس أ س بذلك لقول ل ل ه بذلك ح ا فاتقوا الله ن ه استطعته و ل ما ا دعا ر س وسلم س و ل صلى الله عليه ل ل ل ا إ وترك الشرك قبل إ ن ك ا ر المنكرات التي هم عليها مما دون الشيخ هذا كلام شيء ف وعندما و ع نقسم هذا التقسيم لا لنبذ الفرح وزعم ا ل أ خ ذ بالاخلاق و إ ن م ا مجرد مجرد تقسيم لا يبنى عليه شيء مما هو, مما هو عند كثير من الناس فليس هناك اصل هناك فار ع أطلق إيش يقدم لا. لان الفرع م ب ن ه على م ا ل على أصل كيف أ ن ت لا تقدم الفرع وتؤخر ا ل أ ص ل مع أ ن ذلك الفرع مبنى على ماله على الاصل و ا ل أ ص ل ما عليه غيره ومني وفرع ما عليه سلم يملك الفروع مبنى على ا ل أ ص و ل فكيف يعني تؤخر أ ص ل وتقدم ا ل ف ر ع ي د و ن على عدم الفقه ف ي حال التعارض ا ل أ ص ل إ ذ ا استطعنا النفع الجميع نفع لكن في حال التعارض ا ل ت ز ا ح م نقدم ا ل أ ص ل على ما كنت نذكر ا ل ح ق ي ق المعروف عندكم لما أ ن س ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة أ ر ل س ل م ع ا ذ ا إ ل ى اليمن رضي الله عنه قال له إ ن ك ستاتي قومنا التي ت قوم قوم ك ن أ و ل ما ت د ع و ن إ ل ي ه شهاده أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله فانهم ي ر و ي ة إلى أ يوحد ف إ ن ه كن اول هذه ا ل ك ل م ة من النبي عليه ا ل ص ل ا ة ت ا ل س ل ا م د ل على هذا ا ل ف ق ه الذي نتكلم عنه ت د ل على هناك شيء يقدم وشيء ي ع كن أ و ل ما تدعوهم إ ل ى أ ن يوحدوا ل ل ه ف إ ن ه م أ ط ا ع و ك رمالي ف أ ع ل م ه م أ ن الله اضطرب عليهم خمس صلوات في اليوم والليل الحديث فهذا الحديث يبين لنا ق ا ع د ة ف ق ل الاولى و ف ق ل الهداء ب ا ل أ ه ل و ا ل أ ه ل و أ ن ه يقدم الاصل أ ص ل على ل ل ف ر ع يقدم ا أ على الفرع ل أ ن هذه ح ا ل ة التعارض سيئه ا ل إ ن س ا ن افضل توحيد ما عنده ك ي ف تدعه ت ا ض ا معنا من كلام الشيطان عباد ر ح م ه وهذا الحديث إ ذ ا انتبهنا إ ل ى الظالم كن أ و ل ما تدعه و ما قال النبي عليه السلام ل م ع ا د كن أ و ل ما تعلمه, أو تعلمه قال له كن أ و ل ما تدعه و لفظتيش د ع ه كن أ و ل ا لا تدعوه إ ل ي ك الا ان يوحد الله ثم ف إ ن هم أ ط ا ع و ك لذلك فادعوه ف أ ع ل م ه م هذا ولك فرق بين ا ل د ع و ة ت ع ل ي م دعوه اعم لماذا, لماذا فرق النبي عليه الصلاه والسلام في بعد ذلك ا ل ا ر قال تدعوه بل قال له ف أ ع ل م ه م يقول للعلم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا استقر التوحيد في قلبه فتكتفي فقط ب إ ع ل ا م ه ما أ و د ب الله ل أ ن الواجب فعل و ج و د م ا ل ق ت ض ي ف ايش التوحيد ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا استقر توحيد الله عز وجل في قلبه يفزع إلى م الى أ ن يعبد الله و إ ل ى أ ن يمتثل أ و ا م ر الله و إ ل ى أ ن يجتنب نواهيه و إ ذ ا ق ل و ا في بلاد الارض فادعوه إ ل ى التوحيد فانت ف ع ل م ج ر د إ ع ل ا م تعلم سيمتثلوه ولذلك عدم ا ن ت ث ا ل العبد ل أ و ا م ر الله جعلها العلماء دليل على ضعف ا ل إ ي م ا ن العراق بين التوحيد ي في كثير ر والأعمال وذلك ا ل من نجد ا د ث الرب والاعمال ومن أولي ومن ومن يؤمن الصمت يؤمن كان بالله من كان كان بالله هاكا بالله الآخر غيرا بالله الآخر ضيفا بالله الآخر فلا جراء يقبل فليقرب يؤمن يؤذي فل رعب بين ا ل إ ي م ا ن وبين ا ل أ ع م ا ل واضح إذن هذا الحديث يدل على قضيه ة البدء ا ل ب أ م ف البد أ الأولويات ا بالاهم ل هذا الحديث ع و فالاهل عندكم في ت ب ا ت و ح محمد ي للشيخ د عبد و ي في تعادته كتاب التوحيد, التوحيد. يحيانا ما كثير أحاديث الأهين بعض الآخر ثم بعد ذلك يضرب مسألة الأولى التالية مسألة ما يستفد من هذه هذا ا مساله ي ا ت والتحديد وصنيع ذ الاولى الثانيه ك ي ر منهم ل التوحيد أو أن كتاب أو كتاب ل د للشيخ ل محمد بن ا ا الإمام البخاء هذا قاله الإمام البخاء هو قطعة قطعة معظم من من صحيح الإمام قاله من صحيح الإمام شيخ عندنا م ا هذا الحديث ذكر هذا الحديث ايش باب عليه ل ي حديث معاد الدعاء ا الى شهاده ان لا اله ل الا ي ش حديث بوب ع الله مما يستفاد من ذ ل ك ذكر قال, قال الشيخ الحادي عشر من هذه المسائل التي تستفاد اي مما يستفاد من هذا ا ل ش د ي ث التنبيه على التعليم بالتدريج ودي م س أ ل ة مرت م ع ا ث ا ن ي ع ش ر من هذه المسائل التي تستفاد الهداءه ب ا ل أ ه م ف ا ل ا ل ا كلام كتاب الدكتور الشيخ في الدكتور. قال, البداء قال الشيخ ب بالأنفل د ا قال ا ء محمد ص ا ل ح الله س ي ي م ن ويشرح عليه ا بالأنفل الأهم وسلم أي ن الحديث قال الشيخ الثاني عشراء البداء بالأنفل الأهم تؤخذ من امره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إ ل ي ه أ و ل ا ثم ا ل ص ل ا ة ثم الزكاه هذا كلام الشيخ ر ح م ة الله لان م واضح ج د هذا الحديث يدل على ه ذ الفقه ا وهذه القافله الحاقد محجر ن ا الله كلام له ش رحمه ه لي الحديث يقول الله قوله إلى أن الله فإذا ذلك عرقوا ويجمع بينها بان المراد بعباده الله توحيده وبتوحيده الشهاده له بذلك ولنبيه بالرساله ثم قال له ا ل ش ه ي ق ا ه ووقعت البداءه بهما لانهما اصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما الا بهما و أ ن هذا ا ل ف ق ه يسمى عند كثير من اهل العلم فقر بلاعم بالأهم الذاعر بالاهم ق د ت ق الأصل على فالذاعر ب ي م بمال ن أننا ي ي ت و ثم ن رزق ى بعض الاصل م ت التوحيد غ ل ي ب ف نعم ق د م ه ل نغلبه الدعو ى غير في ن ع قد نغلب غير التوحيد في حالات عارضه ذ ه حالة ح ا ا ل ل من وفي في حالات يعني صدع ا ل من ق ا م تغلبها غير ذلك ف الحالف إذن هذه ح ا ة من ا ل طيب نقدم ا ل أ اثماء ترجع إ ل ى ق ا ع د ة البداء بالامثله مثال من ا ل أ م ث ل ة التي لا ع ل ا ق ة ل أ ن ا ل ق ا ع د ة أ ص ل ا ً أ ت ي ن ا بها في مر الكلام ي نعم عن القواعد التي يجب ان ي س ت خ د م انسان ل إ عند حلول فدا مشوبا تذكر مثال يخص الفدا العلماء يذكرون انتبهوا لهذه ا ل م س أ ل ة فهي كذلك من دقائق م ن ه ج ي ة يذكر العلماء ان ا ل أ م ن حصول الامان استقرار وعدم فيها حصول ايش فيها قلاق في ا ل ب ل ا غ حصول ا ل أ م ن هذا أ ص ل يبنى عليه ف ر ح ذلك الفرح هو أ ص ل لكن مقابل ا ل أ م ن يعتبر ش فرع ايش هو ا ل ر ع الذي يبنى عليه الاب ع ب ا د ة الله عز وجل التي على راسه ايش يعني ما ع ب ا ن ه ا ل ع ب ف ر ع إ ن م ا مقابليش ا ل أ م ن و ا ل د ع و ة عموما و ا ل ع ب ا د ة عموما ولذلك العلماء يقول و ن ما يمكن أ ن تسير ا ل د ع و ة في خ د م ه لأدن كثيرة وأكبر على ذلك. الدعوة مع ولذلك ي ل على كان ا ل أ م ر اف وعلى ان اضطر العلماء مسائل ك ث ي ر ة تجد ا ل ع ل من ا ء ق و و ل من ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة الدعاء ل و ل ا ة ا ل أ م و لماذا لحصول ا ل أ م ن يقولون من عقيده ل ل س ن ة عدم الخروج على ولي الامر ا ل م ص ر لماذا لحدود ا ل أ م ن ل أ ن ح د و د ا ل أ م ن تبنى عليه ا ل ع ب ا د قال الله عز وجل وهذه العباده ذ هي التي يبنى عليه الاستخلاف ا ل أ ر ض تمكين تمكين البحر ن على م على ماذا تمكن على ط ا ع ة الله شيء يرتبط به وهذه المنهجيه التي ينبغي أ ن يتاملها قلاه العلم قال الله عز وجل وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له م اذا سبب التمكين ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له م وليبدلنهم ا من بعد خوفهم امنه ل أ ن بالتمكين لا يحصل ا ل أ ا ا ل ى عقب على الأمشق وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يقول يعني نفيفا تحريد وغيره تحقيق تحقيق وقد عاشوف وتمش أهل العلم وقد بص يعني هذه مثلا العلامة للعلم إلى الأمن أن هذه مع منه من من حكم بص بص شصون العبادة يعبدونني لا يشركون بي ش ي ء في ا ل الأخرى آ ي ة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أ ط ع م ه م من جوع و آ م ن ه م من خوف اذن حصول ا ل أ م ن ب ا ت د ع ي ش ا ل ع ب ا د ة ت ه م ن ا هذا الامر وإذن كما قلنا فر ع العلماء عليه تفريحه الدعاء على لولاه الامور عدم الخروج عنهم أ م و ر كثيره اصول ت و ل ع كان ل ه لذلك جائرا د ل ل ف ض ي من هذه ا يعني ن تبكى ه المساله ن د الحفظ ك بالاجماع لو ك ن ل د ع و س ل ج ل ا السلطة كما حكى ذلك الحافظ ا ل م ح ز ر وغيره بالاجماع, بالإجماع اذن ل ل هل لو تتبعت كثير من عقائدهم ا ل س ن ة في مثل هذه ا ل أ م و ر ترجع ج د العلاج إ ل ى تحقيق اصل ا ل أ م ن وقد اشار إ ل ى هذا المعنى عبد الله بن المبارك الامام إ م ل ع ر ف إ ذ ا رجعنا ل ت ر ج م ي في سير ع ل النبلاء الإمام ل ا م نجد أن ه ر و ذ ك ر رحمه عنه、بياره. منها قوله أبياس الله الله يدفع بالسلطان مغضله من ديننا ر ح م ة منه ورضوانه لولا ا ل أ ئ م ة لم تامل ن م تأمن لنا س ب ن وكان أ ض ع ف ن ا نهبا ل إ خ و ا ن و ه ولو كان ج ا ئ ل ا ولو ك الذي ن ج ا بوفاته ولو جائلا كان تحصل ايش هذا ك ل ا ل مستفيد فلكم ب ي د ه و ش ي د اسلامتين ل من يارب ل م و العالمين ل ر الأرض د أ ليش、ليه. اذن ي ن د غ ي تقديم يندذ نقدم أن في ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل أ و نغلب كل ما يحقق لنا ليش الآن و ن يؤخر ش ي ئ غير ه ا ئ و لا ن ذ ك ر ه إ ل ا في واضح على حسب الحال ع ل ى حسب المسلمات لذلك اتاني بعضكم من ا ل أ ح ب ا ب قال لي يعني في ب د ا ي ة هذه الدروس لماذا لا نفتح يعني مجال للدروس الفقهيه طيب لكن أ ر ى أ ن هذه الدروس أ و ل ل ه ذ ا ل أ ن هذه الدروس يدخل في م ج ا ل ش الضروس التي تحقق ش ا ل آ ن نعم ق ل ع ن ي كلنا ضروس ا ل ر لكن قد ن غ ل ب يعني مدها ا ل ر ا ت في بعض الحالات فهمنا الغضب اطلعوا اي شيء قد يفهم على غير المرادين و ي ح ت ق د ان ن غ س ر ه قد يكون صحيحا في, في نفسه ترى قد يكون الامر صحيح في نفسه وفي دائره لكن لأنه قد يؤخر ل ي م ا ن ه ل أ ن ه قد يظهر على غير المراه فيضيع أ ط ل ا في العالم ولذلك نجد البدع من الخوارج ومن شالهم من القدامه والمشدسين ولا يزال إ ل ى يومنا هذا ما يجرون على المسلمين الا الجنه لعدم ي مراعاتهم لهذا ا ل س ف ل الاول وفي هذا يقول ا ل إ م ا م بن حزم رحمه الله في الفصل قال كلاما عظيما في خ ص هذه المساله تعلموا رحمكم الله أ ن جميع فرق الضلاله لم يجري الله تعالى قط على أ ي د ي ه م خيرا ولا س ت ح من بلاد الكفر ق ر ي ة ولا رفع ل ل إ س ل ا م رايه وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون ك ل م ة المؤمنين ويسلون السيف على أ ه ل الدين ويسعون في الارض مفسدين هذه العلامه و إ ل ا ف أ ه ل ا ل س ن ة على ا ل م ر ت ر ما ي أ ت ي منهم إ ل ا الخير لهذه الامه أ م ة ل دليل على ذلك على ت ا ر كبير ي خ ر ر للتاريخ فانظر ت تأتي ي ل ماذا تجد ع الذين زروا الأمة الويلاء الخوارج فهلنا على وعلى أصيب كلها ا ي تضيع هذا ا ل أ ص ل العظيم ه ذ الحاله ا أ ص ل ا ل ث ا ن ي ة تقديم ا ل أ ص ل على ا ل الحاله الثالثه تقديم ما تحتاج إ ل ي ه عاجلا عما لا تحتاج إ ل ي ه في الحال هناك أ م و ر تحتاج الى هذه تحتاج الى ا ل ا ر ى لكن هناك أ م و ر ن ح ت ا ج إ ل ى ث م ا في, في العاجل و ا ل أ م و ر غ ر ا خ ر ى ن كلنا نحتاج إ ل ى ا ل ثمار نحتاج إ ل ى حاله ايش و ق د م الشيء الذي احتاج اليه في, في العاج و أ خ ر شيء الذي لا احتاج اليه في الحي القائد هذه ا ع ظ ي م و قد ب س ط ه ا ن ف ي ل م التي ت ي لكم بثلاثه ان لا ت س ع ب ر ه م الله في قواعد الحساب فجرا ق ا ع د سماها قصر النظر على ا ل ح ا ل ة الحاضر ارجعوا اليه قواعد الحساب سماها قصر النظر على ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة تنظر الى اصلاح اصلاح ذلك يعني الى اصلاح ل إ العين ما الذي ا إ ل يحتاج ي اليه, إليه؟ حال يقدم هو على غيره ذاك الذي أ خ ر ت ه قد يكون حق في نفسه وتؤخره كما تقدم المثال بالجهه ة الضغن عن ج ة جهة أنا عن تكلم هذه ق ا ع د ة عظيم قاعدة ع في البخاري قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دعوني ما تركتكم ف إ ن م ا أ ه ل ك من كان قبلكم سؤاله اختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م ف إ ذ ا نهيتكم عن شيء ف ا ج ن ب و ه و َ إ ِ ذ َ ا أ َ م َ ر ْ ت ُ ك ُ م بشيء ٍَِْ فات َ أ ُ منه ُ ما استطعتم ََ سمع ماذا يقول الحاقد بن حجر في صحيح هذا الحديث يقول الحاقد بن حجر رحمه ي الله وفي الحديث إ ش ا ر ه إ ل ى الاشتغال بالاهم المحتاج اليه عاجلا عما لا يحتاج إليه اليه عما لا ش ت ا إ ل ي في الحال فكانه قال نبي عليكم بفعل الاوامر واجتناب ل النووي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع هذا ماذا الحديث انظر إ ل ى ا ل س ب ا ط كيف ا ص ط ن ب ذلك الحاضر من هذا من فقه ر ح ي م قال عليه السلام إ ف إ ن ه ا لدنم كان قبلكم س ؤ ا ل م ا خ ت ل ا ف م على ا ن ب ي ا ئ ه ف إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجربوا و إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء فاتوهم منهم فقط ارشدهم إ ل ى الذي يحتاجون قال إلى اليه قال الحاضر من هذا ا ر ب ي الحديث إ ش ا ر ه إ ل ى الاشتغال ب ا ل أ ه م المحتاج إ ل ي ه عادلا عما لا يحتاج إ ل ي ه ويكون فاجعلوا ل م بها ع ا السعدي ا ا ا ش ت غ ل ل ب ؤ ا ل م ا لنق ق السعب الله في القواعد الحسان غير الكلام الذي قلت له ك كلام م ما آخر أتيت ب كلام آ خ ر له في القواعد الحسان قال رحيمه ا ل ل ذل ه ا ل ق ر آ ن في ع د ة آ ي ه ثم ذ ل ت ذكر ا ل آ ي ة التي تدل على ما لك قلدنا ل ا ل ق ر آ ن في ع د ة آ ي ا ت أ ن من ترك ما ينفعه مع ا ل إ م ك ا ن ا ل أ م و ر ك ث ي ر ة كثير من الشباب يدللون بالجهاد الجهاد ي ا د حق في ف ن س م ننكر هذا ا ل ج حق في نفسه لكن لكلام ه كثير من الشباب يدللون على ذلك الشروط هذا حق ذلك من أ ع ظ م الشروط التي يجب ان تتفق عليهم من خلال هذه الامور لا يزيد ب ا ل خ ي ر ك في بعض المسائل الفرعيه التي تفعلها لهم ولكن الوصول لا م تتفق عليه لا بد من إ ب ن ي وليده أ د خ ل ليك ع فادي و ل م ا ف ي فادي الامراه ما ذ ا ن ل مسلما يجب أل ان تطلبك هذا الاسود شباب رعلي في بندوما شكوه ان كنت تشتغل ب أ م ر أ م و ر ه غير متحققه لها غير متحقق. مع ت ح ق ق م أ ن ه في وسعك ش ت غ ل بامر آ خ ر أ و ل ى لك وايه لك وفي ا ل ص ف ا ع ت ك وقدرتك تتركها و تشتغل بلاءك هذا هو العلم ثقه بدعوه الجيال ام خالف النابس خالف يقول استعداد رسمه دل القران في عده م الايه د ة ان بالاشتغال الأول من ترك ما ينفعه مع ا ل إ م ك ا ن ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم ا ل أ و ل إذا هذه قد ا ع ة أ يرد البعض م ا اشتغل بإليه في د قدرة الأخرى عالية ل يرد ب قد يرد البعض هذه ا ل ق ا ع د ة بماذا ا ل ق ا ع د ة كما سمعت ذكرها الحافظ بن ح ض ر ل رحمه الله السعلي في اقل شعر أ قد يرد بعض ا ل ق ا ع د ة باي شيء انه لا يجوز ت أ خ ي ر البيان عن وقته في حاله هني قاعدة هني قاعدة. هني قاعدة. لا يجوز ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ح ا ل ه اولا القاعده في رده الحاله لازم ننظر معنا ه فعلا لا يجوز ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة إ ذ ا حصلت حاجه فلا يجوز ل أ ن أن ا و خ ح البيان هذه من ج ه ة من جهه ة أ ر إ ذ ا قلت لي ق ا ع د ة تقول لا يجوز ت أ خ ي ر البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة أ ق و ل لك هناك ق ا ع د ه اخرى يذكرها العلماء يقولون يجوز ت أ خ ي ر الخطاب حاجة؟ كاعدة كاعدة؟ بحاجة بحاجة بحاجة بحاجة. قاعدة لا يوجد شيء اخر لا يوجد شيء اخر ع لا يوجد شيء اخر لا يوجد شيء اخر لا يوجد شيء اخر لا ي م ن و ر ا د أن ي غ ي ر اخر لا ق و ع د شيء اخر لا يوجد شيء ا ن ر اخر ا ل أ م ر إ ذ ا ل ت أ خ ي ر في بعض ا ل أ م و ر جرامي للنبي ة عليه طفلك ولكن لنا أ ن ه مجرد ا ل ت أ خ ي ر مخالف للحق ولا مخالف للشرع لا يجوز النبي عليه اخر امورا ل ى و ب م ق ا ل ق ا ع د ة أ و ل ح ط ر ي ق ي س ت خ من البيان عن وقت ا ل ح ا ج ة متى؟ إ ذ ا كان ا ل أ م ر ث و ر ي ا ي ع ن باعت الحاجه أ ن ه لابد ا ل ح ا ج ة تختلف ا ل ح ا ج ة قد تكون عامه قد تكون خ ا ص ة لبعض الناس لبعض ا ل ع ي ا د المهم تظهر ا ل ح ا ج ة أ ن ه ا م ر ي ح ة ومصلحه ر ا ج ح ة أ ن ه لابد أ ن أ ظ ه ر ذلك الشيء فورا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى تقيد ب ا ل ذ و ر ي ة بخلاف ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة قد يكون الامر محتاج إ ل ي ه ع م و ل ا لكن في حاله معينه ة شخص عند ي معين ع في ن شخص شخص معين لا يظهر لنا الحاجه الفوريه بهذا الضابط الفوريه افرق بين ا ل ق ا ئ د ت ي ن يقول العلام الشوكاني رحمه الله في ارسال الكعول ويتكلم عن القائلتين اعلم ان كل ما يحتاج الى البيان من مجمل وعام الى ان قال اذا ت أ خ ر بيانه فذلك على وجهين الاول ب ي ن قد ي ك ن خ ي ان ل ب ي ا يتاخر إدخل الخطاب أ خ ر ه فذلك وجهين الأول ت عن وقت الحاجه وهو الوقت الذي إ ذ ا ت أ خ ر البيان عنه ثلاثه القيود لن يتمكن المكلف من المعرفه لما تضمنه الخطا وذلك في الواجبات الفوريه ة اولا لم يتمكن المكلف من المعرفه ربما يعني يتمكن من المعرفه بعد ذلك التماسيه مع الكلام من كلام السحن هذا يفي إذا أبين رحمه إذا قال أن يتأخر عن وقت ا الوقت الذي إذا ل وهو بيعلوه تأخر يتمكن ت المكلف من المعرفة لما م ن ض الله خ ط ا ا م لم ا للواجبات الفورية قال الحالة ل ج ة يجوز ي ن تاخيره عن وقت ورود الخطاب إ ل ى وقت ا ل ح ا ج ة إ ل ى الفعل وذلك في الواجبات التي ليست ب ف و ر ي ة حتى يكون الخطاب لا ظاهر له يعني ما يظهروا يجروا وهذا هو القاعدة القاعدة قاعدة ل... لا يجب تخير معي بالأعلى قاعدة قاعدة ما إذا وهذا لا شكرا قاعدة لا ما بيعرفات تظهر هو شو أفضل أفضل يفعل وتوجعنا ا ل م ت و ل ا ت خ ل ا ف ة طويلا في هذه القاعده ا صحيحة لكن, صحيح. لكن الفرق بينها وبين القاعده الثانيه تحقيق في ذلك ما سمعتم من كلام الشوكان, والتحقيق في إذن بهذا من الشوكان رحمه الله لا بالقاعدة القاعدة والذين يمكن يعترض في يتكلمون في أن عنه وصف جهة جهة من ا ل أ م ث ل ه ويلقى ع ل ي ه نفرق في ا ل د ع و ة ر ك ز ت على لده و ا ل إ م ا ر ركز ر ك صدق ت ع لا ى أنت ل تخص ا ل د ع و ة لان زمن الفتن ن ع م م ر ة معناه على أ ن ا ل ع ب ا د ة في زمن الفتن لها فضل عظيم لها فضل عظيم. لكن ا فضل ل عظيم هل يعني هذا أ ن نتواكب ن ج ل س و لا ي ق ل كل واحد بما يجب عليه بشروطه و نواوته فمع أ ن ا ل أ م ر نحن هذه لا بد ان ندعو الى الله لكن لكي ك ن دعوتنا م ز م ل ه نحتاج الى قواعد و د ق ا ع د ة ع ا م ة لكن خاصه اذا م ن ف ي ه م يفرق في ا ل د ع و ة بين ما يقصد به إ ن ق ا ذ الناس من ضلاله او شر واقع و ا ل د ع و ة التي يخذل تحذيرهم من أ م ر يخشى عليهم الوقوع في ب أ س ه هناك أ م ر واقع في الناس هناك أمر كالخاطر و ق ا و ف ي ن و ك ي ن ف ا ط ر ه ن ا ي ج د وقت ا ل أ م ر ا ل ل ي ب ا يوقع م افضل نعم أ ف ض ل لا بد من ان يحدد عموما من كل ش ي ء لكن ا ل آ ن عندنا شيء حالتي ش تذهب عندنا شيء واقعي واقع. اخر واقعي آ غير واقعي اجو ا خ ذ ي في ا ل د ع و ة أ م ر ا ل و ا ق ع ا ل ر س ا ل ة التي ق ر أ ن ا منها في حصة الدعوه الى ا ل إ ف ر ا ح على ضوء ك ت ا ب السن وعبر تاريخ ا ل أ م ه هذه ر س ا ل ة ق ي م ة إ ذ ا وجدتموها اقتنعوا واحده يعني, يعني هذه ر س ا ل فالرسالة ق ي م ة يقول هنا الفصل التالت سماه ا ل م ب ا ب ر ة إ ل ى ا ل د ع و ة في ا ل م غيره ا ل د ع و ة ن و ع ا د ع و ة دعوه يقصد بها إ ن ق ا ذ الناس من ضلاله او شر واضح و د ع و ة يقصد بها تحذيرهم من أ م ر يخشى عليهم الوقوع في باسه اما الاول, الأول. س ي ت ح ت م القيام به ل أ و ل وقت ممكن ويلوح إ ل ى هذا الواجب قوله تعالى وجاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فقوله من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة إ ظ ه ا ر ل ع ن ا ي ة هذا الداعي و ش د ة رغبته في ا ل إ ص ل ا ح حيث لم يثبطه بعد ا ل م س ا ف ة عن السعي إ ل ي ه والوفاء بحقه وقوله يسعى ت ذ ك ر ة لدعاه ا ل إ ص ل ا ح و إ ي ق ا م لهممهم كي ينفقوا في هذه الغايه ة م س ع م و ن س ا ر ع و ا إ ل ى ا ل ن ص ي ح ة جهدهم ل أ ن السعي في لسان العرب بمعنى العجل والمشي بسرعه ة وأما النوع الثاني. إذن الأول قال فيتحتم م الثاني قال ا ي إذن ق يتحتم القيامه لأول لأولية الثاني غير لكن تخاف أن يقع, يقع فيه يقع بشي وقت تخاف قال وأما النوع ناس لأول لكن وقش أن قال و أ م ا النوع التاني من ا ل د ع و ة ف إ ن كان مما ي ن ش أ عن ت أ خ ي ر ه حرج التحق ب ا ل أ م ر الواقع فمن الحاره من, من النوع ا ل أ و ل ووجبت ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى ا ل د ع و ة حسب الطاقه و إ ن كان بينك وبين وقوعه ف س ح ة لكن بينك وبين وقوعي ف س ح ة و إ ن كان بينك وبين وقوعي ف س ح ة جاز إ ر ج ارجاؤه ؤ ه عن زمن ا ل ح ا ج ة وما يقوله بعض أ ه ل العلم من جواز السكوت عن العلم وما يقوله بعض اهل العلم من جواز السكوت عن العلم الى ان ي س أ ل عنه انما يحمل على هذا النوع الذي لم يدع الحال الى معرفته في الوقت الحاضر حكى القاضي عياض في كتاب المدارك ان سحنون وصاحبيه عون ا بن يوسف وابن رشيد دخلوا على أ س د ا بن فرات ف س أ ل ه م عن مساله أ ل لعله ة ك ن خ فابتدر س أ ل مسألة ف لجوابه صاحب ا سحنون وسحنون اعلم منهما العالم سكت ي ر اصحاب تلاوين تكلموا فابتكر لجوابه صاحب سحنون وسكت سحنون فلما خرجوا قال له صاحب لما لم تتكلم فقال سحنون ظهر لي ان جوابكم خطا وبين لهما ذلك فقال لما لم تتكلم بهذا عنده تعلم ان ا ج و ا ب خطا لماذا ن ي ن ص فقال لما لم تتكلم بهذا عنده فقال خشيت أ ن ندخل عليه ونحن أ ص د ق ا ء ونخرج ونحن أ ع د ا ء إ ش ي د ا ه لنا لا ما ي د ه اسمع ماذا قال القاضعيه تعليقا على ما فعل السحن قال ا ن ق ا ض ع ي ه أ ن ا ل ق ض ي ة لا يفوت امرها ما ترك هل هو المسألة؟ لا ولا القديس؟ صغير ر داب بعد غنبيل انقصوا ذلك ل مدائره الحاشام قال قاضي ل ع ي ا ت وسكت السحنون حين علم أ ن ا ل ق ض ي ة لا يفوت أ م ر ه ا ولو علم ذلك لبادر بما ظهر له غير ان الارض سيفوت على سبيل الاطلاق لبادرها الى ان شاء الله هذا فكر الفقهاء ضعيف من العلماء、واضح. هذا مثال、طيب. مثال ثالث مثال ث ا ل ك من أ ع ظ م المسائل ا ل م ن ه ج ي ة الناس عموما قد يكون في حالتي ق و ة ليس كذلك عندهم ش و ل وقد يكون في ح ا ل ة ت ش ض ح و ا س ت ب ع طيب نختلف في هذا ما يختلف فيه ولا ينصتح فيه ع ن ا كما قيل في قديم ا ل ز م ا ما نختلف في هذا ل أ ن نحن صحيح ا ل ه لاننا ل نعيش ا لأننا في المريخ ونعيش إ ذ ما ل في ا ل ز م ن ا ي خ ونعيش حالة إذا ذلك و في ي ا ل إ س ل ا م د ع ي ف انت لي ضعيف من الامور ا ل ع ظ ي م ة ان راعي في دعوتها ح ا ل ة ا ل ض ح ف وحالتي القوه بمعنى كيف تحتاج ح ا ل ة ا ل ض ح ف وكيف تعرفون انك ا ت ع ر ف على ق ا ع د ايش ق د م و ن ا ل أ ر ض ل ت ن ك س ا ل ن ي م ن ا ومن ا خ ر ا ل اخر حياه البعض إ ي ش تحتاج ونجاح حياه ب ق و ة إ ي ش تحتاج ح ي ا ة بقوه ة ت م ي ن التهمين تكلمش أنا شوف الإسلام غيرتك؟ ي و ن أجعل؟ قلت الإسلام ميرحيمهم أغير وذكر ابن إصحاق أ ن اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن ا ل أ ش ر ا ف فلما أ ت ى الله ب أ م ر ه الذي وعده من ظهور الدين ق وعز ا ت ي ش نسلم و المؤمنين أ م ر رسوله ب ا ل ب ر ا ء ة الى المعاهدين وبقتال المشركين ك ا ف ة اهل الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عيد ي ن و م ف ر الذي اي اي اي حصل هذي صورة صورة صورة شنو شنو شنو قوة ط ي ب ل ق و ة فكان ذلك شنو لاشي كان لقوة ذلك حالة اسمح فكذلك ع ا ق ب ة الصبر والتقوى لمجد ا ح ا ل ة القوى أ خ ر ى ثم من ايسر القوى اصمت تغيرني كشو ا ل ق و ا ش و التقوى اخرى ع ا ق ب ة الصبر والتقوى اللذين أ م ر ه م ب ن ي م ا في أ و ل ا ل أ ر ض هو أ و ل الارض ماذا معنى لك؟ بلدكم بلد؟ حرف ينبغي ان نشتغل فقد اظن اننا ت على م ن س ت س ي ر ع ل ى منهج العملاء س لتسير العبرة على منهج السلف وخامة انت ما انت هذا ما فيش انت لم بنشلك تبقى تبقى ببنك كيف العزة لو أطعت الله راح لو وجل على يقول ل أطعت عز عزة حقطت فكان ن خ ذلك ع ي ه م عاقبه ت ي و ل ا يجز عليه تحرين الصبر ل وجل عز والتقوى ا ل ذ ي ن أ م ر ه م ب إ م ا في أ و ل ا ل أ م ر وكان إ ذ ذاك لا يؤخذ من أ ح د من اليهود الذين ب ا ل م د ي ن ة ولا غيرهم جزئيا ا أ ك د ه ا من ت ي م ي ا ء الضعف وصارت تلك الايات آ ي ت تما وصارت تلك الآن؟ ل في حق كل مؤمن مستضعف ايش من اياته ايه صح ولا لا وايه سيف حالتكم اسمعي ا ش ي خ وصارت تلك ايه ل آ ة لحق كل ك مؤمن مستضعف م ن لا ي أن ينصر ا ل ل ورسوله ولا ه بيده بلسانه ي ن ف ت ص ر ب م ا ي ق د ر على ي ه من المعاهدين في حق كل مؤمن قوي على ن ص ر ة الله ورسوله بيده او لسانه <تصفيق> ه ذ ا آ ي ة خ ا ص ة لو أ ن بعض من المفسدين ق ا ل لك هذه الايه نسخه اصلا لا ن ز ق اليه الا إ ذ ا ا خ ض ر الجمعه بنت مية قال ا لك ل كيف ر قالوا ح بهذه ا ل آ ي ة قال فمن كان هذا الشيء سابق هو ل ك من ف م ك المؤمنين ن من ا ب أ ر ض ه هو فليعمل ي في فيه ه هو ا مصطبعة مصطبعة أو في وقت ف ب آ ي ة الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أ و ت و ا الكتاب والمشركين و أ م ا أ ه ل ا ل ق و ة إ ن م ا يعملون ب آ ي ة قتال أ ئ م ة الكفر الذين يطعنون في الدين و ب آ ي ة قتال الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا جزيه ع ي ن ه ا ل ص ا د ق صارم المثلود حامي بن سعد عشير بن تيميه مرجل بن تيميه مميع أ م ن ا ل س ن ف ولذلك كما شرطوا ل ى ذلك ث ل ا ث ا ما يدلل علي ه ا ل ق ض ي ة اول ل أ ا ل خ ط ب ة أ ن ا اعيدهم كرسي ج ه ا د في نفسي حق موطن م ا م ا ل ك ت ا ب الجهاد لا مختلفه ف ه ذ ل الموضوع اولا ما ا غ ي ر ي ت ك ل م في هذا في الموضوع وما الذي ا ي ت ك ل م ماشي تالعلا خ ا ص ة ا ل ع ل ا م ا ن ا سنتكلم في هذا الاسلام ا ن هذا السن نقول في مالك ل ا م يعني جهد ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق إ ل ا خواص اهل العلم لا يتكلم في مثل هذه البقاء إ ل ا خواص كنت ع ل م علم تكلم إ ل ا ل ك ع ض شو مذهل عالي وقالت ي لي شنو فهم لكي ما تكلموش المسائل ا ل د ر ج ي ا ت تكلمت عن النسائي تجيب السؤال لكي تقول العلماء ح ا ل ة الفرض الكفائي حاله الفرض العيني حاله الطلاب حاله الدعوه ا حصين صلى أقول هذا هذا الشيء ي ولكن يجب ان تتعامل مع الشروط ل ش ن ه يجب ان أ ت ي و ن ص ل ي ب الشروط لانه يجب ان ه ت ع ا م ل مع الشروط ل ا ن ص ل يجب ان لا تتعامل م ن الشروط لانه ي ج ه ان تتعامل مع الشروط ل ا ب ه يجب ان تتعامل مع ا ل ش ر و من ص و ف الموت مع ا ل إ ي ش إ ذ ن و ي يلاقى لما شوفوا ا ل ص و ر ة العاليه تبقى انت الانسان بارت ما ترى م ث ل تدعو الى جهاز ة المتجاهل مشوفه اشكتهم الكلام تتم وين ي ل ا ن ى ممكن و ن تتم وين يلاقى أخ و من ممكن ف ا أ ن تتم تجاه فيه نفسيش أحقق لكن ب ع ا تدعوني الان هذا الصوت شوف كثيرا ا لن تدعو الى الجهه طيب تذكر شروط دياله تحقيقه غير محققه مع ا ل دعوتي ا اليه ف ج ا ي ي و ا الشباب يتحمسون لها ب الامر الشاب لما يتحمس ماذا يفعل بعد ذلك ك يبحث على لكي ت ك ل م بالجهاد في من يوقع في الخوارج ف ي ت ر ط ب على ذلك كي يوليه جهاد المسلمين كي و ل ي ه التفجير شئ كي يوقع شو السبب ه ا ل ش ي ك ا غ و ما قدمتيش في ا ل د ع و ا ء ما تحتاجوا ا ل ي م ا ت ح ت ا ج ه ل ي ن آخرين ادعوكي ماشي تخرجيات اخيرا ذكرك ب أ ح د الحديث أ ذ ك الشاب الذي جاء ا ل ن ب ي عليه الاسلام و ق ل له رويت ن ش ي ن جاهز قال لي النبي عليه الصلاه وش عندك والدين حديث ب و ك ا ا ل مسلم قال لي قال لي ففي ه م ا ف ج أ ك الله خطر معاذ النبي عليه الصلاه و ا ل م ل ا ل أ ن الغلو قد ي ص ل إ ل ى ا ل ع ك ش للتعلمين بدون الصحابه يصير الغلو الى هذا الحد ي ا ذ ا بالله إ ذ ا كان يجي ق ض ي ت خ ي ر وللا إ واخره ق ض ي علم ماذا يقول العلم فقط ك ي ماذا ا يقول ا هكذا ن ا ا فقط ماذا العلم يفهم و القضيه وانت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 كنت لقد قلت لك حقا و لقد قلت ل ي هو ماشي حقا ي مش كل لماذا تفعلون ي ه ماذا تفعلون ل ي أ ا ي ه أ ذ ا أقول ن الامر أ و إيه أ ن ك... لا يمكن ان تفعلوه بهذا الامر إ ذ اخوانا ل ك ر ا م ق ض ي ة ل ي س قضيتها من غير ان ي د خ ل و ب ن ا ي ع ل م ه ا الله و أ م و اصرح لها مع أ م ه اصرح م لها لابنها امه ا م يمكن ن ق و لها لكن ا كل ح ا ج ة في ب ق ا كل ح ا ج ة ب ه ا ل اصحابها اصحابها اصحابها اصحابها اصحابها ا ص ن ا ع ب ه ا ا ص ح ا ح ه ا لكن ي باش ا لن تتمكن من التفجيرات ب والقلاق الشراء من منهجه المناجين ا ل ها بل واحد بني يخرج حاجة. رانا و هذه ولكن ق و لا ف يمكن ل ان تخرج منها شيئا وفي فقال انها ك ذ لا تتمكن و ل من التفجيرات منها ي باذن الله تعالى إ ذ ا شاهد عيننا قضيتي اخير شيء على شيء إ ذ ا اكتب حال الضعف شنون الجهاد كم ت فيه جهاد ا ل نفس ولذلك ا العلماء قالوا ا ل جهاد نفس و الجهاد الاقراص كم مره يضيق الصفوف على هذا القط صفوف زياده ن ا بقي المراه قلوبنا مريره هنا بقي عندنا الحقد بقي عندنا البغل ب ك ن ك تتعلم ن ا ل ك ب ن ت ت ع ل ب ا ق ت ب ا ق ت ب ع ل م ان تتعلم ان ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ان ت ت ع ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ت ت ع ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ا ل ت ي ك ان ح ت ر ل م ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ان ت ل م ان ت ت ع ل ي ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ا تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا ة ت ت ع م ان ت ت ع م ان ت ت ل يتكلم في مرض ثم قال و أ م ا لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه أ ي ن ب ي عليه و س ل م ويعفو عن حظ نفسه وفي حظ نفسه ينظر إ ل ى القدر فيقول لو قضي شيء لكان وفي حق الله يقول يقوم بالارض فيفعل ما أ م ر الله به ويجاهد التلف ويجاهد في سبيل الله اكمل الجهاد الممكن فجاهدهم ف ج اولا د شكرا بلسانه في ا ل ق ر آ ن جاهدهم به ش ه ا د كبيره م من ص ر ا ت فقه وفقلك حال الضحك ح ا س ت ض ع ا ف قال تجاهدهم أ و ل ب ر س ا ن ه ب ا ل ق ر آ ن الذي ق ل د ن عليه كما قال تعالى ولو شئنا لبعثت في كل قريه النذير فلا تطع الكاهن وجاهدهم به الهب من على مذعو ا ل ق ر آ ن ب ا ل ب ي ا ن فقال وجاهدهم ثم كبيرة لما, لما هاجر المدينه ة المدينة قوة أش نصل لما في ثم ا ج واذن لما قوة ي ا ل هاجر ثم م ل ه ا ا ل م د ي ن ة واذن أ له في القتال جاهدهم ب ي ه يا في الرقم من حالتيش؟ حالتيش؟ في وقال كذلك رحمه الله فتاوي مجلس حتى يقول هو الذي انسان رسول هو الذي ا ن ا ن رسول هو هو الذي انسان رسول هو هو ا ل ى ي ا ن ا ن رسول هو ه الذي انسان ي ظ ه هو الذي انسان يظهر هو الذي انسان يظهر ه ع ل ى ا ل د ي ن ك ل ه ر ا ل ذ انسان ي ظ ه و ا ل ب ي ا ن و ب ا ل ي د و ا ل ذ ن س ا ن هو الذي انسان ي ظ م ر ه الذي ا م س ا ن يظهر هو ا ل ب ي ا ن والنفس ي ب د قال هو الذي أ ر س ل رسوله بهداه و ل ل ح ق ل وغيرو على الدين كله ب ا ل ح ج ة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم ا ل ق ي ا م ة لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد قال تعالى واقطع الكافرين وجاهدهم به جهاده كبيره وصوره الفقران مكيه وانما جاهدهم باللسان والبيان كلام بالعلم والبيان طيب هذا كذا بالقيم يقول رحمه الله وسمعنا شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أ ص ل جهاد الكفار والمردد ن باقينا المسلمين ف هل يكتل جميلة تحت ا ص و وحنا انا بقي مغزي مرة مجلتاش باقينا ن م ي ميال شيخنا يقول وسمعنا اثناء شخص جهاد النفس والهوى أ ص د جهاد الكفار والمنافقين ف إ ن ه لا يقدر على جهادهم حتى ي ج ه د نفسه أ و ل ا روضه المحبين وقال كذلك ابن قيم في المعاد قال ولما القيم قال ابن ذات المعاة كان جهاده أعدال الله الخارج فرعا كذلك مجلد على جهاد العبد نفسه بمعنى جهاد العبد من نفسه نفسه في تسحة جهاد جهاد أصل في ذات الله كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخالق واصلا له لامه لام القيم في م غ ا ر ة ذات المعالي عليه ح ا ى بقي شيء قليل يعني فيما يخص هذا ا ل أ م ر نرجئه إ ل ى وشرطه التي تاتي ان شاء الله سبحانك اللهم ح م د اشهد ان لا اله الا ت س ت غ ف ر ك واتوب اليك والله أ ع ل م